فجاء في عون ومن قبله والمؤتفيات بالخاطئة فعصوا رسل ربهم فأخذهم أخذة الرّابية إن لم ما طغى الماء حملناكم في الجارية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 وَنْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إِذٍ وَهِيَ وَالْمَلِكُ عَلَى الرُّجَاءِ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَبْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَ إِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُ هَا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 يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ألك عني سلطانية خذه فوله ثم الجحيم صل